ونعوذ بالله هذه عامه ومن يعبد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته ولا في رمضان اشتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ججالا كبيرا ومساءا واستقوا الله الذين تساءلون به والارحام إما الله كان عليكم يا يألوا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْثَتْ لَكُمْ بُنُوبَكُمْ وَإِنْ يُصْرِدْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ سَارْزَ سَوْزًا عَظِيمًا أما ذاته إن الحديث كار الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى الأمور وحدة وكل وحدة في البدعة وكل بدعة في وكل في النار عباد الله تحدثنا في موضوع مبدئيا عن فضاء الفكري وأنواعه وسنغوص في سيره الدقيق سوف بعض الاسباب التي ينفر من الاذاكر الورائيه في فكره في جانب الثراء والعانه فعلم بحب الله انه ينبغي لمن يذكر الله تبارك وتعالى أن يذكره بحضور قلب أن يذكره بحضور قلب فلا يذكر الله إلا وعلا وقلبه غافل عن الله وإذا ما يذكره بلسانه وقلبه أيضا حاضرا يذكر الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن الحباب الله لمنذكر الله جل وعلا أن يتذكر في اللمث والعبارات التي يذكر الله الضوء وسعادتها فلا ينبغي للعبد أن يذكر ربهم جل وعلا بذل هو في وجه الناس معانيها بل يذكر نهاية الله أن تتذكر وأن تتفق في ألف التي تذكر بها ربك جز وعلا الدليل على اعتبار هذه الأمور في بذل الله جز وعلا هو قول الله في آخر سورة الأعراض واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجاهل من القول من قضب الهدو والآخار ولا تكن من الرافلين ولا تكن من الرافلين فجل ذلك عباد الله على أنه لا ينبغي من عبد أن يخبر الله سعال في لسانه وقلبه خاطر عن الله كما لا ينبغي من ان يذكر الله تعالى بين وهو وهو العليم ان اريها وتفاصيلها واذا استغفر الله جلاء من ذكر الله في طواعه على ثلاث مراقب جعل العلماء ذكر الله في على ثلاث على الناس مراقب في المرتبه وهي اعظمها وأقضرها ما ترقع فيه القلب واللسام أي أن يشترك القلب مع النسام في ذكر ذات أوراك وتعالى والمرتبة الثانية ما كان في القلب وحده دون النسام أي أن تذكر الله تعالى بقلبك فقط دون أن يتحرك لسانك والمرتبة الثانية هي أن تأكبر الله تعالى بلسانك فقط دون خلقك فهذه الإبادة الله هي مراتك البكر وأصولها المركبة الأولى وهي أن يشترك قلبك مع لسانك في لكرك لبهج جدا وعلا ولهذا يقول ابن الفجر رحمه الله فأصول ما توضع عليه القلب والتتال فأطرر الذكر ما توضع عليه القلب والتتال وإنما كان لكم القلب وحده وإنما كان لكم القلب وحده أطرر من ذكر الشتال وحده لأن ذكر القلب يذكر المعرفة ويهزز المحفة ويذكر الحياء ويبعث على المقافة ويذعو إلى المراقبة ويرجع عن تقفير الطاعات والتهامل في المعارس والسيئات وذكر اللسان وحده لا يجعب شيئا من ذلك الإثمار وإن أثمر شيئا منها فتمره الضعيفة اتهت له ورحمه الله ويقول الامام النووي رحيم الله مبينة هذا المعنى ايضا على رحيمه الله الوراد من الذكر فضور في قادر فيمجري أن يكون هو تقصود الذاتر فيهترس على تحصيله ويتدبر ما يتعقل معنا إذن تنحقل عباد الله أنه على العجل أن يستهد في تحصيل هذه المعادل أدناء ذكره لله وتحصيصه لها حتى يكون القلب عباد الله هو الباتر لله تعالى بطريق الأطالة ويكون المثال تبع في القلب أيضا من الآجاب فيه العباد الله الطهارة فالطهارة عباد الله في ذكر الله وعلى وعلا في الدملة فيمستحب لمن خرج أن يذكر الله تعالى أن يكون على الطهارة الجاملة ولذلك ثبت في مصلة الإيمان أفضل وغيره من حديث المهاجد لكل رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على فنبي ربط عليه السلام حتى انتهى من قبله وتوقع عليه الثلاث والسلام ثم بعد ذلك رب عليه السلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني كرست أن أشكر الله على غير صاحب، لأن عبد السلام عباد الله فيه اسم من اسم الله هو السلام، فالسلام اسم من اسم الله صلى الله على جميع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله تعالى إلا على صاحب، فجل هذا عباد الله على إنه يسمى من عبد. إذا أراد أن يسب الله جل وعلا أن يكون على طهر وعلى طهر، ولكن يجب أن يعلم ذلك الله، لأن هذه الطهارة في تشريفه قد تجده في بعض الآيات، فهو نضع يجب على المسلم إذا أراد أن يسب الله تعالى أن يكون على طهر منها. من جهة الحالات المحدث وعيه المتوفر إذا أراد أن يمثل قرآن إذا أراد أن يأكل مصحفا أو يحمله ليقرأ فيه فالمحدث لا يجوز له أن يمثل قرآن إلا على قرآن بعد أن يتوضى وإذنه على ذلك ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا قادر لا يمس القرآن إلا قادر وذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا وأنت قادر أتى ذلك عباد الله على أن المحبين لا يجوز لهم أن يمسوا محبس أو يسده و لهذا فمن أراد أن يقرأ من المسحف وهو محفف فيجب عليه شرعة أن يتوقف ولكن من غير المدود له أن يقرأ القرآن من غير من إذا أراد أن يقرأ من حفظه فلو أن يقرأ مدان محفف له أن يقرأ من حفظه أن يمثل وهو محفف الحالة الثانية التي تجد فيها الطهار بأسفل الذكر من كان على جنابه وأراد أن يقرأ القرآن وله بالإسفل فالجنب إذا أراد أن يقرأ القرآن ولو بالإسفل فيجب عليه أن يأتفل ولا يجد له أن يقرأ القرآن وهو جنب والذين على ذلك فثمت عنه في مسجد الإيمان ححمد وغيره من حديث عليك, عليك ربي الله عنه أنه خسي في وضوء أي فلاح فتوضأ فتوضأ علي على طفل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لم يقرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجُلُه هذا لمن ليس بجُلُه وأما جُلُه فلا ولا آية والحديث له جواب يقتضى بها فدل هذا الحديث عباد الله على أن المر الذي فلَّ كان على جنابة فلا يجوز له من يقرأ القرآن حتى يرتفل حتى يرتفل إذن فهذه مواطن عباد الله يجب فيها التطهر لذلك الإلهات سبارة وسعالة أتألوا بعد جنة وعلى أن يريدها نسميعا لما يحبه ويرغاه أقول ما تسمعون وأستقفروا صاهدي ولكم تستقفرون تجدوا هو غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين ولا عقب ذي المستقين ولا ولا نبي إلا عبد صالحين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد مما يظهر ويرى أيضا في ذكر ذات البقرة وتعالى. جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن بكر الله جل وعلا فعليه أن يظهر إلى هده النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره من ولا يجب لك يا عبد الله أن تظهر الله سبارك وتعالى بطرق وأوجه مجتدة في الشرع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الصحابة والسجرام ولهذا من الفدح مدلا ذكر بعض المتطوفة بالله بغض الجلالة على مجهد الفراج فقط فتجد الواحدة منهم إذا أراد أن ينقر يقول الله الله الله, الله. فهذا ذكر من أذبح في تلك الجلسة لا وعلى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحب انتقام للوالد الله عليه وعصب من ذلك من يذكر ما سعى تضامين فقط فيقول هو, هو هو فهذا ذكر إذا الله عصب من ذلك ماذا لأنه لا يدل على معنى على شيء حصل وهو من الاجتهاد في درج الجنة وعلا أيضا من الاجل الذي خُلِع في دين الإسلام في درج الجنة وعلا الاستلهاء على دين الله ولذلك عاد المخلوق ربي الله عنه بالجنة ودخل مسجد روفا فوجد الورم مجتمعين على ذكر الله حلقات حلقات يقول أحدهم بوضع الحلفة وضعه الحفا فيقول لحلفته تبعوا صاحبها فيتبعونها الله مئة في جماعة تبعوا الله مئة فيتبعونها مئة في جماعة وهكذا حجر عليم أكثر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبين لهم بأن هذه الفئة في ذكر الله جدا وعلا لم يكن علي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فلحانه الكرام رؤوان الله عليه إذن فالحفظ عباد الله أن المسلم وهو يخبر الله تعالى فكرة هو في عبادته جديدة وعظيمة فعليه أن يكون فيها منتبعا لسنة المصطفى والمقراط عليه وسلم ولا يجد له أن يذكر الله بالفتاع والمحدثات والظلامات أيضا إما يذر أن يؤلم الله أنه يذر لذكر جساة تعالى أن يرعد في ذكره لسنة الأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أحاديث الأفكار عداد الله قد خالطها الكثير من الأحاديث الضعيفة فلا فليبه للمسلم أن يذكر الله تعالى بكل ما هس وذكر كما يقال بل عليه أن يترط على أن ما يذكر الله تعالى إلا بما صحى من أفكار عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا علماؤنا الأخيار قدتوا كتباً والمصنفات حدثوا أن لا يدبر فيها إلا تصحة من هدفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل جهو الإسلام المكليمية رحمه الله في الكتاب الاجتماع الطيب وكان سعد بن لين بن القلي الله في كتاب الوان في التشكيل اضر من يلزم ان يراعى في ذكر اسم الجند وعلى خط الصوت فالاصول في قراءه الله ان الهوله تكون منخفض والا يرفع في الصوت الا في بعض المواطن الذي جاء الشرع فيها بالرفع كالتزبية أدنى فلابا وإلا فالأطمو أن يكون ذكر الله تعالى بحوث الحفظ وقد تبع قول الله جل وعلا وذكر ربك نفسك فرعوا عن وحيفة ودون الزهر من القول ودون الزهر من القول ولذلك ثبت في الصعيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن نبي صلى الله عليه وسلم في صفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أجب الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أفضل ولا غانباء إنما تدعون سبيعاً مرديراً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنف رحلته أقرب إلى أحدكم من عنف رحلته يوم يعني تبيه الأخير أختم به هذه الكلمات ينبغي لمن يأتي من أسلال الطباء والمساء أن يعلم وأن يعرف لأن أذكار الثقباء يمت بها فبين قلوع فجر إلى قلوع الشمس فهذا هو وقت أذكار الطباء يعني بعد طلاف الفجر إلى قبل قلوع الشمس وقبل وقت أذكار المساء، فهي محطة صالات العطم إلى قبل قروب الشمس فهذه هي أوفات حجر الأذكار إلى قبل ولذلك قال الله مبارك رب العالمي في ذاته وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل قروبه فأمرنا الله تعالى في هذه الآية بأن نذكره قبل قلوع الشمس وقبل قروبه وتنبه بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل قروبها وقال الله تعالى الله في نومعه في نومع الآخر يا أيها المجينة لا نذكر الله ذكراً نذيراً وتذبحوه بكرةً وأطيلاً والذكرة عشاد الله هي أول النهار والأطيل عشاد الله هو آخر النهار وقال الله تعالى في نومع الآخر والعشي هو آخر النهار والإذكار هو أوله إذن فعلي الآيات يعني فمنت عباد الله أيام أوقات أذكار الصباح والمساء فمن أراد أن يغني بهذه الأذكار فعليه أن يأتي معه على شعري هذه الأقوال التي ليلها الله جل وعلى هذه الآيات نسأل الله جل وعلى أن يرينا حتى حتى ويظهر اتباعه وأن يرينا ما في الابتعار ويظهر الشيابة الله ما وجهنا لهداة وجعل عملنا في دراية الله ما وجهنا لهداة عملنا في دراية اللهم إنا نسألك الهداه والتوفيق والعافاه والغنى اللهم إنا نسألك الهداه والتوفيق والعافاه والغنى اللهم إنا نسألك الهداه والتوفيق والعافاه والغنى وحسن أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك